أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم مسلمين هذا سائر يقول أحسن الله إليك هل الحروف المكتوبة في هذه المصاحف الآن تعتبر من كلام الله أم لا؟ هل هل الحروف المكتوبة في هذه المصاحف الآن تعتبر من كلام الله أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول القرآن أينما توجه كلام الله سواء كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو نظر إليه بالأعين في المصاحف أينما توجه كلام الله والكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء ليس الكلام الذي في القرآن كلام من كتب الفاضل القرآن وحروف القران بيده ليس كلامه هذا يقال له خطاط وايضا ليس هو كلام من حفظ القرآن في صدره وليس هو كلام من تلاه وليس هو كلام من سمعه الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله اداء ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. قال الله في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك ثاجر حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فكلام الله أينما توجه هو كلام الله كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أينما توجه هو كلام الله اما الحبر والورق هذا مخلوق الحبر والورق هذا مخلوق اما الكلام المكتوب هذا كلام الله سبحانه وتعالى لسان الإنسان وصوته مخلوق لكن الكلام كلام الله إذا تلا الكلام اذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا ليس كلام الانسان هذا كلام الله تلاه الانسان تلاه الانسان فاينما توجه الكلام فهو كلام الله وهو والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء النعم عليكم هل الكفار والمنافقون يرون الله عز وجل هذه مسألة ذكر شيخ الإسلام فيها بحثا في مجموع فتاواه لأنه حصل في زمانه خصومة طويلة في هذه المسألة وفصل فيها رحمه الله تعالى برسالة وبيّن أن رؤية الانعام والإكرام هذه إنما هي خاصه بأهل المؤمنين يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة بذلك أما الرؤية التي يوم القيامة التي هي للحساب والجزاء والجزاء لقاء الجميع لله سبحانه وتعالى ومجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء فهذا ليست هي الرؤية التي خص الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان رؤية الإكرام والإنعام ويمكن مطالعه تفاصيل ذلك في بحث مطول لشيخ الإسلام ابن تيمية فصل فيها رحمه الله القول في بيان هذه المسألة نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه